من كلام خير البرية صلى الله عليه وسلم للإمام مجد الدين ابي البركات عبد السلام من تيمية رحمه الله تعالى قال رحمه الله في كتاب المناسك باب ركعتي الطواف والقراءة فيهما واستلام الركن بعدهما قال رحمه الله رواه ابن عمر وابن عباس وقد سبق قال, قال رحمه الله وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما انتهى إلى مقام إبراهيم قرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فصلى ركعتين فقرأ فاتحة الكتاب وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد ثم عاد إلى الركن فاستلمه ثم خرج إلى الصفا رواه أحمد ومسلم والنسائي وهذا لفظه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 صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم السليما كثيرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا لما تكلم المولف رحمه الله عن احكام الطواف وبدأ بطواف القدوم وما يشرع فيه من الرمل والاطباع ثم ذكر استلام الركن الحجر الأسود والركن اليماني وما يستحب فيهما ثم ذكر رحمه الله بعد ذلك أن الذي يستلم هو الركن الأسود والركن اليماني دون الأخيرين الذين هم الشامي والشرقي ثم ذكر شيئا من شروط الطواف بأن يجعل الطائف البيت عن يساره وان يكون الطواف من وراء ماذا؟ من وراء الحجر ثم أتى بالشروط أخرى وهي الطهارة للطواف وستر العورة كذلك ثم ختم بباب ذكر الله عز وجل في الطواف وهل يجوز الطواف راكبا أم وقد قرر رحمه الله أنه لا يجوز الطواف في ماذا في للطائف إلا إلا لماذا إلا لعذر إلا لعذر هذا تقرير الإمام رحمه الله ناسب هنا أن يأتي بركعتي الطواف بعد الطواف وما يقرأ فيهما في ركعتي الطواف ثم استلام الركن بعدهما وأنه من السنة ولذا قال واستلام الركن أي الحجر الأسود بعدهما رواهما ابن عمر وابن عباس وقد سبق يعني قد جاء هذين الحديثين معنا في حديث ابن عمر الذي عند البخاري باب صلى النبي صلى الله عليه وسلم لسبوعه ركعتين يعني لطوافه سبعا صلىها ركعتين وكذلك حديث ابن عباس وقد تقدم معنا مقام قال باب ركعتي الطواف اولا سيقرر هنا رحمه الله حكم ركعتي الطواف فذكر حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما انتهى إلى مقام إبراهيم مقام إبراهيم حجر كان إبراهيم عليه السلام يقوم عليه وهو يبني الكعبة معلوم حين, ارتفاع ماذا حين ارتفع البناء وقد ورد عن ابن عباس في قصة بناء إبراهيم البيت الحديث الطويل في قصة الطويلة فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم عليه السلام يبني حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه له فقام عليه وهو يبني وإسماعيل يناوله الحجارة وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع علم الحديث قصته في البخاري مشهورة وطويلة هذا هو مقام إبراهيم وهو باق سبحان الله إلى يومنا هذا كما قال الله عز وجل فيه آيات بينات مقام إبراهيم هل مقام إبراهيم هنا بدل شمولي أو بدل أحاد يعني وكأن الآيات كثيرة ومنها مقام إبراهيم فيه آيات بينات مقام إبراهيم ثم قال لما انتهى إلى مقام إبراهيم قرأوا اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى هناك قراءة أخرى وهي مهمة واتخذوا جيد ليست على سبيل الأمر إنما على سبيل ماذا؟ الخبر وهي ماذا؟ قراءة سبعية قراءة سبعية فصلى ركعتين فصلى ركعتين فقرأ فاتحة الكتاب وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد ثم عاد إلى الركن يعني الحجر الأسود إذا أطلق الركن فالمراد به الحجر الأسود الركن الأسود فاستلمه ثم خرج إلى الصفار واهو أحمد ومسلم والنسائي وهذا لفظه هذا حديث ماذا حديث جابر الطويل المشهور الإمام رحمه الله للفائدة أورد حديث جابر لكنه أورده ماذا مقطعا أورده في يمكن في عشر موطن معنا في كتاب الحج. يستشهد في كل موطن سيأتي اليوم استشهادين في المزدلفة وفي عرب. وهنا كذلك فهو رحمه وقدمه معنا في كتاب ماذا إهلال النبي صلى الله عليه وسلم وجاء في فسخ الحج. فمر معنا وجاء في باب التمتع كلها أتى بها حديث جابر رضي الله عنه. حديث جابر من أحسن الأحاديث سياقا في الحج. فإن جابر كما يقال كان من أعلم الناس بحجة النبي صلى الله عليه وسلم وقد أحسن سياقها وقد رواه مسلم بطوله حديث جابر رواه مسلم بطوله بحجة النبي صلى من خروجه صلى الله عليه وسلم وانتظاره للناس وإعلانه صلى الله عليه وسلم أنه سيحج العام إلى رجوعه صلى الله عليه وسلم ماذا إلى المدينة فرواه جابر برواية تامه ولم يترك إلا يسير من أحكام الحج وقد احسن الامام مسلم في سياقها الامام البخاري فرق ماذا فرق حديث جابر فرق حديث جابر النسائي اورد حديث جابر ماذا كاملا الامام ابن حجر في بلوغ المرام اورد حديث جابر ليس طوله اختصر منه شيئا يسيرا اختصر منه شيئا يسيرا ان هنا وهو قول قبل ابن حجر بثلاثه قرون تقريبا قرنين وزياده لم يورد حديث ماذا لم يورد حديث جابر كاملا انما اورده مقطع إنما أورده مقطعا ويحسن الحقيقة طالب العلم في كل حج أن يراجع مثلا حديث جابر بشروحاته ويتعلم ما فيه من المسائل لأنه في الغالب أن المسائل في حديث جابر ماذا مستوفية الغالب أنها مستوفية قال رواه أحمد ومسلم والنسائي وهذا لفظ النسائي وقيل للزهري إن عطاء يقول يجزئه المكتوبة من ركعته الطواف فقال السنة أفضل لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم أسبوعاً يعني سبعة أشواط إلا صلى ركعتين إلا صلى ركعتين صلى ركعتين من أن تكون ماذا؟ أعمل من تكون نافله قد تكون فريضة قد تكون فريضة الفجر مثلاً جيد قد تكون فريضة أخرى لأنه سيسلم قدم إلى مكة ماذا؟ سيكون مسافراً سيقصر فهي من أن تكون نافلة فهي داخل يدخل فيها الفرض والنفل حديث الباب أو حديث الباب دليل على مسائل أولها أنه يسن للطائف أن يصلي بعد فراغه ركعتين ويستحب أن يركعهما خلف المقام يستحب أن يركعهما خلف المقام لقوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم المصلى والقول باستحبابهما وأنهما مستحبتين هو الأصح في مذهب أحمد وهو قول مالك في إحدى الروايتين عن والأصح في مذهب الشافي أنها مستحبة والرواية الأخرى في المذهب وهو مذهب أبي حنيفة والشافع في أحد قوليه والمشهور من مذهب المالكي وليس مذهب مالك من مذهب المالكية أنهما واجبتان واستدلوا بظاهر الأمر واتخذوا من مقام إبراهيم المصلى ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم تلى الآية عند المقام قالوا وأنها الآية ماذا بيان لمجمل ماذا فعله صلى الله عليه وسلم في الحج طيب ماذا جاب القائلون بالسنية على الآية قالوا الآية ماذا جاءت على صيغة الأمر في قراءة وجاءت على صيغة الخبر في قراءة فلا يلزم منها ماذا فلا يلزم منها الوجوب وأن الأمر فيها باتخاذ المصلى لا لا بالصلاة واتخذوا من مقام إبراهيم المصلى الأمر فيها ماذا بالمصلى لا بالصلاة فكأنه يقال إذا من أراد أن يصلي الركعتين يجعل بينه وبين البيت ماذا مقام إبراهيم مقام ماذا إبراهيم وأكدوا جوابهم على القول بالاستحباب بما جاء في حديث ضمام ثعلبة المشهور أنه لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أخبره بالصلوات الخمس قال هل علي غيرهن قال إلا ان تتطوع فقالوا هذا كذلك يدل على أن ركعتين الطوف ليست ليست بواجبة. والقول بوجوبها قول قوي القول بوجوب الركعتين قول قوي لظاهر الآية وتخذوا من مقام ماذا ابراهيم مصلى مسألة يستحب أن يركعهما خلف المقام هذا المستحب أن يركعهما خلف المقام بل أوجبه بعض الأئمة قالوا إن يجب أن يركعهما خلف المقام عندما عندما اوجب الركعتين عندما اوجب ركعتي الطواف وهذا وذهب بعضهم الى اجزائها في اي مكان فان ابن عمر فإن عمر رضي الله عنه صلىها ماذا في ذي طوى جيد خارج البيت فقالوا تجزئ ان يصليها في اي مكان وهو الصحيح انه يصليها في اي في اي مكان مساله تذكرها في الباب هل تجزئ المكتوبة عن الركعتين عند القائلين بوجوبها ماذا لا تجزئ لأنها واجبة عندما قالوا أنها سنة مؤكدة ومستحبة قالوا ماذا تجزئ قالوا تجزئ ولذا قال عن إن عطاء يقول يجزئه المكتوبة من ركعتين الطوف فقال الزهري السنة أفضل يعني أنها تجزئ لكن الأفضل أن يصلي، الأفضل أن يصلي إلو طاف فأدركته صلاة الفجر فصلى الفجر ركعتين هل تجزئه نعم تجزئه لكن الأفضل كما قال الزهري السنة أفضل أن يأتي بهاتين بهاتين الركعتين هل تصلى في أوقات النهي مر معنا في بيان كتاب ماذا صلاة الصلاوات في أوقات النهي وبينا أن الصحيح انها تصلى في أوقات النهي والدليل. حديث يا بني عبد مناف لا تمنع احد طاف بهذا البيت أو صلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار قلنا هو دليل على جواز ركعتي الطواف حتى في أوقات ماذا حتى في أوقات حتى في أوقات النهي استحب. ويتأكد أن يقرأ فيهما بسورة الكافرون والإخلاص لفعل النبي صلى الله عليه وسلم قد تكرر قراءه هاتين السورتين في مواطن مثل ماذا؟ مثل الشفع والوتر واضح ومثل ركعتين الفجر فإنه يستحب أن يقرأ فيهما هاتين السورتين قال ابن قدامة لا بأس أن يصليهما إلى غير سترة هل يلزم فيهما السترة قال ابن قدامه لا بأس أن يصليهما إلى غير سترة ويمر بين يديه الطائفون من الرجال والنساء فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاهما والطواف بين يديه ليس بينهما شيء وكان ابن الزبير يصلي والطواف بين يديه فتمر المرأة بين يديه فينتظرها حتى ترفع رجلها ثم يسجد فكأنه لم يرى ماذا وجوب السترة أو قطع المرأة لماذا لسترتي في, في ركعتي ماذا الطواف في ركعتي الطواف وقال رحمه الله وكذلك يقول قدام وكذلك سائر الصلاوات في مكة لا تعتبر لها السترة لا تعتبر لها السترة <تصفيق> الزركشي رحمه الله يقول المنصوص عن أحمد في مسألة هل تجزي المكتوبة يقول المنصوص عن أحمد الإجزاء مع أن الأفضل عنده ماذا فعلهما طيب هذا رأيي المذهب طيب لو طاف سبعة أشواء ثم طاف سبعة أشواء أخرى ثم طاف سبعة أشواء مثلا فهل يجعل كل أسبوع له ركعتين أو يجمعها كلها بركعتين قال العلماء رحمهم الله لا بأس أن يجمع بين الأسابيع ويطف سبعة أشواء سبعة أشواط سبعة الشواط مثلاً. فإذا فرغ من هذه الأشواط ركع ماذا ركعتين كل كل أسبوع ركع ركعتين لكل ماذا لكل سبعة أشواط هذا هو الذي عليه الأكثر وقد روي عن عائشة فعل ذلك وروي عن المسور بن مخرمة رضي الله عنهما نعم هذه جملة أحاديث الصلاة خلف المقام ثم ختم رحمه الله بأنه بعد أن يصلي الركعتين خلف المقام خلف مقام إبراهيم أنه يسن له أن يرجع فيستلم ماذا فيستلم الركُل هنا قال فرجع فاستلم الركُل لم يقل ماذا قبل الحجر أو قبَل الركُل إنما استلمه صلى الله عليه وسلم بيده فكأن استلام الحجر صار كم كم مرة ثمان مرات لأنه استلمه في السبعة الأشواط ثم راح ذهب وصلى ركعتين ثم رجع فكأن استلامه كم ثماني مرات نعم الباب الذي يليه نعم. هل يستحب أن يقرأ واتخذ من مقام إبراهيم المصلى النبي قرأها قيل إنه قرأها صلى الله عليه وسلم على سبيل التعليم ليعلم الناس وسياق الدليل مع الفعل وهذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما سياتي نبدأ بما بدأ الله به في السعي وقيل انه أنه يسن قراءته انه يسن قراءتها تعسيا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم نعم لو ضاقت به مثلا المكان ولم يستطع أن يصليها في المحرم صلى خارج الحرم لو نسيها فتذكرها مثلا هو في الفندق أو خرج إلى خارج الحرم بعيد فلا بأس أن يصليها نعم. في رواية عند النسائي ورفع صوته يسمع الناس يسمعهم الآية ثم انصرف فاستلم الركن اليماني قيل أنه صلى الله عليه وسلم قرأها قبل ماذا ظاهر حديث جابر أنه قرأها متى قبل قبل أن يصلي وروايه النسائي الأخرى أنه قرأها بعد ماذا بعد أن صلى صلى الله عليه وسلم أن يقال لعله قرأها صلى الله عليه وسلم قبل ثم أراد أن يؤكدها فقرأها ماذا بعد ذلك ويكون في ذلك الجمع بين الروايتين قال رحمه الله باب السعي بين الصفا والمروة قال رحمه الله عن حبيبه بنت أبي, بنت أبي تجراه قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بين الصفا والمروة, والمروة والناس بين يديه وهو وراءهم وهو يسعى حتى أرى ركبته من شدة السعي تدور به إزاره وهو يقول اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي قال وعن صفية بنت شيبة ان امرأة أخبرتها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بين الصفى والمروة, والمروة, والمروة يقول كتب عليكم السعي فاسعوا رواهما أحمد قال وعن ابي هريره رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من طوافه اتى الصفا فعل عليه حتى نظر إلى البيت ورفع يديه فجعل يحمد الله تعالى ويدعو بما شاء يدعو رواه مسلم وأبو داود قال وعن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف وسعى رمل ثلاثا ومشى أربعا ثم قرأ واتخذوا من مقام إبراهيم وصلى فصلى سجدتين وجعل المقام بينه وبين الكعبة ثم استلم الركن ثم خرج فقال إن الصفا والمروة من شعائر الله فابداوا بما بدأ الله به رواه النسائي وفي حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله أبدأ بما بدأ الله عز وجل به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 ثم نزل إلى المروة حتى انصبت قدماه في بطن الوادي حتى إذا صعدنا مشى حتى, إذا حتى أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا رواه مسلم قال رحمه الله وكذلك أحمد والنسائي بمعناه إذا صعدتها وإذا صعدتها أظن الأكشر أنها صعدتها يعني صعدتها قدمه حتى هنا في نسخة مسلم عندي حتى إذا صعدتها قصده قال ثم نزل المروح حتى نصبت قدمه فالكلم عن ماذا عن القدمين جيد في بطن الوادي حتى أن عندي صعدنا وخطأ حتى إذا صعدته لأن الكلام ما زال أمن عن القدم عن الأقدام جيد حتى إذا صعدته يعني قدمه مشى وسنشير لها الآن في الحديث باب السعي بين الصفا والمروح عقد المؤلف هذا الباب ليبين وجوب السعي وشروط السعي وما يستحب فيه من السنان ثم ذكر أولا الصفا والمروح هما جبل السعي الذي يسعى من أحدهما إلى الآخر والسعي هو الإسراع في ماذا؟ في المشي الصفة جمع صفات جمع ماذا؟ صفات وهي الصغاره ماذا؟ أو الصغار من الحجر وهو الحجر الأملس هو الحجر الأملس والمروة أصلها حجر أبيض براق معروف وهما الجبلان ماذا اللذان كانت تمشي وتسعى بينهما ماذا امنا ماذا هاجر كما في حديث ابن عباس في البخاري فإنها كانت تأتي بين ماذا بين الصفا وثم تنتهي للمروه وبحثا عن الماء ماذا لاسماعيل عليه السلام حتى ماذا ضرب رجله الأرض فماذا فخرجت له ونبعت له زمزم عن حبيبة, حبيبة بنت أبي تجرات قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بين الصفة والناس بين يدي والناس بين يدي وهو وراءهم وهو يسعى السعي المراد هنا ماذا المشي ليس المشي, المشي السريع وإنما هو المشي حتى أرى رقبتيه من شدة السعي يدور بها إزاره هذا في أي شيء هذا بين الميلين العلمين وهو يقول سعوا فإن الله كتب عليكم السعي هذا الحديث أخرجه أحمد والشافعي وابن خزيمة والطبراني والدارقطني والبيهقي والحاكم والبغوي وإسناده صحيح قال النووي ليس اسناده بالقوي بالضعف هذه هذا اللفظ ضعفه النووي جيد لكن الروايه الاخرى تقوي الروايه الاولى فعن صفيه بنت شيبه أن امراه اخبرتها انها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروى يقول كت كتب عليكم السعي فاسعوا رواهما أحمد وهذا الحديث قلنا ماذا يقوي الحديث الأول جيد وهذا الحديث الآخر رواه أحمد وكذلك رواه الشافعي وابن خزيمة والحديثين يعني ماذا يقوي بعضهما بعضا فيصح بهما الحديث في لفظ ابن خزيمة كانت لنا حلقة في الجاهلية حلقة كانت تجتمع فيها النساء عند المساء تقولها صفية قالت اطلعت من كوة كوة ماذا فتحة بين الصفا والمروة فأشرفت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسعى يقول لأصحابه سعوا فلقد رأيته من شدة السعي يدور الإزار حول بطني حتى رأيت بياض بطنه وفخيبيه صلى الله عليه وسلم إذن حديث صحيح ثم ذكر حديث ابي هريره لما فرغ من طوافه أتى الصفا فعلى عليه حتى نظر إلى البيت طيب نأخذ أول شيء الأحكام الأولى في حديث حبيبة بنت أبي تجرات وحديث صفيه جيد فنقول دل على مسائل أولا وجوب السعي وأن السعي بين الصفا والمروه واجب في الحج والعمرة ومذهب جماهير العلماء من الحنابلة والمالكية والشافعية أنه ركن أن السعي بين الصفاء والمروه رقن في الحج لا يصح الحج إلا به ويرسب هذا القول لعائشة رضي الله عنها وهو قول إسحاق بن راهوي وأبو ثور وابن خزيمة يقول الشافعي وهذا عندنا والله اعلم على ايجاب السعي بين الصفا والمروه من قبل ان هذا الحديث لا يحتمل الا السعي بينهما او السعي في بطن الوادي واذا وجب انظر استنباط واذا وجب السعي في بطن الوادي ماذا وهو بعض العمل فقد وجب كله واضح استنباطه يقول ان كان السعي بين العلمين واجب فمن باب أولى السعي بين الصفا شدة السعي واجب فمن باب أولى وجوب السعي ماذا بين الصفا والمروه واستدل الجمهور بحديث عائشة قولها رضي الله عنها في حديث آخر ثم وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما يعني بين الصفا والمروى فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما فيقول علماء هذا دليل صريح في أنه ماذا لا يجزي الحج إلا بهما واستدل البيهقي وابن عبدالبر والنوي وغيرهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسعى بينهما في حجه وعمرته وقال لتأخذوا عني مناسككم وبحديث جابر رضي الله عنه لما سئل عن رجل قدم بعمرة فطاف بالبيت ولم يطف بين الصفا والمروة يأتي امرأته فقال ماذا قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصل خلف المقام ركعتين وطاف بالصفا والمروة سعيا وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقد سألنا جا وقال عمرو سالنا جابر فقال لا يأتيها حتى يطوف بين الصفا والمروه فكانه اذا ماذا كانه اشار الى كونه ركنا كانه يقن إلا ان ابن حنيفه رحمه الله وهو روايه عن الامام احمد قال انه واجب انه واجب وليس بركن فاذا تركه ماذا فعليه فعليه دم وصح ماذا وصح حجه وصح حجه طبعا ما دليلهم الحنفية دليلهم ماذا أن الله عز وجل قال إن الصفال مرة من الشعال الله في الحج البيت ويعتمر فلا جناح عليه أي الطوف بهم وقالوا عارض ماذا عارض القطعي الظني الظني ما هو حديث الباب اسعوا جيد فيقدم فيقدم ماذا القطعي واختار القول بالوجوب بن قدامى رحمه الله قال إنه ليس ليس بركن وهذا غريب على بن قدامى لأنه خلاف أصول أحمد رحمه الله جيد نعم لا على عدم ركنيته، العدم يقول ليس بركن لانه ماذا يسعوا ماذا احنا قلنا انه ظاهر في الركنيه واضح ولا اجنا عليه في فلا عليه بهم بتفسير حديث عائشه لما سالها ابن الزبير رضي الله عنه يعني فهم ابن الزبير انه لا جناح ان يترك الطواف فقالت ليس هذا وذكرت له القصه في ماذا في أن قريش كانت تطوف بين الصفا والمروه جيد فقالوا هذا ينزله من مقام الركنيه الى مقام ماذا الى مقام الوجوب فقط واضح هم لا يستدلون بظاهر الآية فقط يستدلون بظاهر الآية في تفسير من في تفسير عائشه انه يسعى جيد لا لا جيد لكنهم قالوا هذا الاستدلال بالآية هو قطعي جيد وحديث اسعوا ظني جيد فرأوا التقديم القطعي على الظني من حيث الناس اسعوا ماذا أقوى في الدلالة من قوله من قول عائشة واضح هذا, هم هذا مقصودهم جيد من الأدلة قياسهم على كثير من أركان الحجم لا يقولون إلا بركن ماذا إلى الوقوف بعرفه وماذا والنية وطواف الافاضه ويقول هو مثل سائر الواجبات مثل سائر ماذا مثل سائر الواجبات عن احمد روايه انه ليس بركن ولا واجب وانه سنه ويروى عن ابن عباس وابن الزبير وانه تطوع هذا القول فيه ضعف فيه, فيه ضعف نعم يقول مقدامه في المغلي وهو ينتصر لقول من قال إنه واجب وهو أولى قول الوجوب لأنه دليل دليل لأن دليل من أوجب دل على مطلق الوجوب لا على كونه لا يتم الوجوب إلا به وقول عائشة في ذلك في استدلالها معارض بقول من خالفها من الصحابة المسألة الثانية يحسب الذهاب سعيه والرجوع ماذا سعيه واضح وقد وهم بعض العلماء في هذه المسألة. فعد الذهاب والرجوع كبعض الشافعي عده ماذا عده شوطا واحد وينسب هذا كذلك لمن لبن حزم رحمه الله جيد المسألة الثالثة يستحب أن يسعى سعيا شديدا بين العلمين وهي سنة مؤكده كما هو مذهب الجمهور فقالوا الرمل في بطن الوادي سنة كما أن الرمل في الطوافي سنة ولا شيء على من تركه وقد جاء في رواية النسائي وابن ماجه عن صفية بنت شيبه عن امرأة قالت رأيت رسول الله يسعى في بطن المسيل الوادي وهو يقول لا يقطع الوادي إلا شدا يعني إلا بسرعة إلا مشيا بسرعة هذه مجمل المسائل في حديث حبيبة وحديث صفية ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه قالت ان النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من, من طوافه اتى الصفا فعلى علي حتى نظر إلى البيت ورفع يديه فجعل يحمد الله ويدعو ما يدعو والحديث في مسلم ثم ذكر رواية جابر أن الرسول صلى الله عليه وسلم طاف والسعى ورمل ثلاثا ومشى أربعا ثم قرأ الايه فصلى سجدين وجعل المقام بينه وبين الكعبة ثم استلم الركن ثم خرج فقال إن الصفا والمروه من شعائر الله فابدأوا على بالسبيل ماذا الأمر فأبدأوا بما بدأ الله به يعني في الآية إن الصفاء رواه النسائي ورواه أحمد ومالك وابن الجارود وأبو داود والترمذي وروي برواية ماذا نبدأ التي ذكرها الإمام رحمه الله وفي حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دنا من الصفة قرأ إن الصفة والمروة من شعير الله أبدأ بما بدأ الله به عز وجل والحديث كما ذكرنا في مسلم فبدأ بالصفة فرقى عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال لا إله الا الله الحديث إلى أن قال ثم دعا بين ذلك فقال مثل ذلك ثلاث مرات ثم نزل إلى المروة حتى انصبت قدمه يعني انصبت يعني انحدرت حتى انحدرت قدمه في بطن الوادي حتى إذا صعدت القدمه مشى حتى أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا رواه مسلم وكذلك كما ذكرنا هذا جزء من حديث جابر ذكرنا للإمام رحمه الله وقطعه دل الحديث بهريرة وجابر على مسائل كثيرة أولها أن الطائفة إذا فرغ من طوافه وصلى ركعتين واستلم الحجر يستحب أن يخرج إلى الصفا من باب الصفا الذي كان موجود قديما فيأتي الصفا فيرقى عليه حتى يرى الكعبة فإذا رأى الكعبة استقبلها فيرى الكعبة ثم يستقبلها فيكبر الله عز وجل يقول الله أكبر ويحمد الله عز وجل ويوحده ويهلله يقول مثلا الله أكبر الحمد لله لا إله إلا الله ويدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم فيقول الله أكبر مثلا الحمد لله لا إله إلا ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ثم يدعو ماذا ثم يدعو بما شاء ثم يدعو بما شاء، ثم يذكر الله، ويحمده، ويهلله، ويكبر، يقول الدعاء لا إله إلا الله وحده ولا شريك له الملك والحمد هو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وعده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الحزب وحده، ثم يدعو، ثم يقول مرة ثالثه ماذا؟ يوحد الله ويكبره ويهلله، ثم يقول الدعاء ولا يدعو بعده، فكان يقول ماذا؟ يقول ثلاث مرات ماذا الحمد والتحليل والتكبير؟ وهذا ذكر المشهور. لا إله إلا الله ثم يدعو ثم يقوله مرة ثانية ثم يدعو ثم يقوله مرة ثالثة ولا يعني ما وجه الدلالة وجه الدلالة قالت فوحد الله وقال لا إله إلا الله ثم قال ثم دعا بين ذلك فالدعاء بينها يعني كأنها كانت الدعاء مرتين كأن الدعاء مرتين المسألة الثالثة يستحب أن يرفع يديه في الدعاء لحديث أبي هريرة فإنه قال فعلى عليه حتى نظر إلى البيت ورفع يديه, ورفع يديه فهو من المواطن التي يستحب فيها رفع اليدين في الحج المواطن التي يستحب فيها رفع اليدين في الحج فيستحب أن يرفع يديه على الصفا ويرفع يديه ماذا؟ على المروه وما الدليل ففعل على المروة مثل ما فعل على الصفا رابعا استحباب أن يرقى جبل الصفا والآن الجبل جزء منه الآن مبلط وجزء منه ماذا ما زال مكشوفا حجارة فالأفضل أن يرقى إلى ماذا إلى أعلى المبلط الآن وإلا لو اكتفى فقط انتبهوا معي مسألة مهمة لو اكتفى فقط بمسار الآن المحدد بمسار العربات فإن هذا يكفي لأن المسار موضوع إلى بداية ماذا إلى بداية الجبل وصعود الجبل سنة صعود الجبلي سنة وليس ماذا وليس بواجب لكن يستحب له أن يرقى بل يزيد في ارتقائه يزيد ماذا في ارتقائه طبعا الجزء من الصفا وجزء من الروح هدت وسويت بالأرض وجعلت على اشبه بماذا بمنحدر نعم رابعا وخامسا خامسا يستحب أن ينزل من الصفا فيمشي حتى يأتي العلم اللي هو الأخضر ويحاذيه وهو الميل الأخضر المعلق في جدار المسعى فيسعى فيه سعيا شديدا لحظوا سعيا شديدا وهذه سنة عظيمة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم كما دل عليه حديث صفية كما ابن بنتو بشيبة وما قبله حتى يؤحاذي العلم الآخر ثم ماذا ماذا ويسعى حتى يأتي المروى وهذه السنة حقيقة مغفولة عنها هذه السنة يغفل عنها كثير من الناس ويزهد فيها وانظروا لحديث من لحديث صفية تقول حتى رأيته من شدة السعي ماذا يدور الإزار حول بطنه حتى رأيت بياضة فخذيه ماذا وبطنه صلى الله عليه وسلم المسألة التليها ما دعا به فهو جائز بأي دعاء في في السعي في مشيه وليس في المشي بين الصفا والمرد دعاء مأثور جيد فبأي شيء دعا جاز ولو قرأ من القران استحب له ذلك قال عبد الله أبو عبد الله يعني أحمد كان بالمسعود إذا سعى بين الصفا والمر وقال ربي اغفر وارحم واعف عما تعلم وأنت العز الأكرام المسألة لها ذهب بعض العلماء إلى أنه إذا أتى الصفا استحب أن يقرأ الآية إن الصفا والمر وتميش عائل الله ويقول نبدأ بما بدأ الله به كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم إن لم يرقى الصف كما ذكرنا فلا شيء عليه قال العلماء لكن يجب عليه رجلا كان أو امرأة أن يستوعب ما بين الصفة والمروح والصعود عليهما أولى اقتداءا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم فإن ترك شيئا مما بينهما ولو ذراعا لم يجزئ حتى يأتي به قال ابن قدامة ولا يسن للمرأة أن ترقى الصفا ولا المروة لألا تزاحم وترك ذلك أستر لها ولا ترمل في طواف ولا سعي المسألة الثامنة الترتيب شرط في السعي وهو أن يبدأ بالصفا ويختم بالمروة فإن بدأ بالمروة وهذا يحس عند كثير من الناس لم يعتد بهذا الشوت لأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالصفة وقال نبدأ بما بدأ الله به وهذا قول الجماهير. طيب لو قال ابتدأت بالمروه وسألنا بعد أن انتهى ماذا نقول له نقول زيد شوطان نزيد ماذا زيد شوطان المسألة التاليه ذهب الجماهير من الحنفية والشافعية والمالكية أن السعي تبع للطواف فلا يصح إلا فلا يصح السعي إلا أن يتقدمه طواف فإن سعى قبله لم يصح وعن أحمد يجزيه إذا كان ناسيا وإن كان عامدا لم يجزي قد ذكرت لكم في الدرس الماضي ما به بعض المشايخ ماذا من جواز أن يسعى دون ماذا دون دون بل ما ذكره بعض من جواز استخدام السعي على المطاف على الطواف في الحج في أعمال يوم النحر. فلو قدم السعي على طواف الإفاضة عند بعضهم أجزء. وستدلوا بما روي في بعض السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل فقال سعيت بعدما طفت طفت بعد أن سعيت. قال ماذا؟ قال أفعل ولا حرج. لكن هذه الرواية كل ما فيها من حيث أنها شاذة من حيث أنها شاذة وهي ليست في الصحيح ليست في الصحيح. ما أي استدل بعضهم بهذا أن قول النبي لقول الراوي فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال ماذا قال فعل ولا حرج لكن قول النبي نبدأ بما بدأ الله به جيد وفعل النبي صلى الله عليه وسلم قال انه مقيد ماذا مقيد لهذا التقديم والتأخير جيد ولذلك قلت لك أفتى بعض علماء بهذا واستدل بالرواية واستدل بالرواية لكن الأحوط الأحوط أن يأتي ماذا بلن ذا كل الواجب قدر استطاعته ان ياتي ماذا بالسعي بعد الطواف لكن لو حصل فوقع من تحاجج سعى ثم طاف في شده الزحام نقول له في عموم قول المصطفى صلى الله عليه وسلم فما سئل يوم إذن عن شيء قدم ولا اخر إلا قال ماذا الا قال فعل ولا حاج لكن لا نقوله ابتداء لا نقوله ابتداء الموالاه بين اشواط السعي مسألة الثانية عشر ما حكمها متأكدة وليست بواجبة قد ذهب بعض علماء إلى وجوبها والصواب أناس يعني لو سعى شوط فرتاح أكل أو جلس أو رقد فلا بأس هل تجب الموالاه بين الطواف والسعي إذا طاف بالبيت هل يجب مباشرة أن يسعى الصواب من أقواله العلم أنه لا تجب الموالات بين الطواف والسعي قال احمد لا باس ان يؤخر السعي حتى يستريح او إلى العشي يعني إلى وكان عطاء الحسن لا يرين بأساً ماذا يرون بأسا لمن طاف بالبيت أول النهار وان يؤخر الصفا والمروه الى العشي وفعله القاسم محمد والسعيد بن جبير لأن الموالات اذا لم تجب في نفس السعي فما بينهما في الط... ماذا ما بين الطواف والسعي أولى نعم روى أبو دود والنسائي ان كثير بن جهمان قال رأيت ابن عمر يمشي بين الصفا والمروه فقال إن أمشي فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وإن أسعى فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى وأنا شيخ كبير، يعني قل بن عمر يعني إنك تمشي في المسعى وماذا وتسعى تمشي مشي شديد فقال إن مشيت فأنا ماذا رأيت رسول الله يمشي في السعي وإن سعيت ماذا؟ فأنا سعى كما سعى النبي صلى الله عليه وسلم وأنا شيخ كبير كأنه ماذا كأنه ماذا يتعلل لنفسي أنه لم يكن يسعى سعيا شديدا وهذا يؤكد المعنى الذي ذكرته سابقا عناية ابن عمر ماذا دائما ابن عمر استدلاله بالسنة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم نعم الحديث الذي يلي شيخنا هل يجوز أن يفرض عن الطواف هل يجوز أن يفرض عن الطواف يعني مثلا بقي عليه سعي الحج فيتركه في يوم الوحد اي جيد هذه مسألة يعني لو طاف الإفاضة في يوم النحر جيد وقال أسعى سعي الحج في اليوم الحادي عشر هل يجوز صحيح أنه يجوز لأننا نقول أنه لا يجب الموارث بين ماذا بين الطواف والسعي في الحج بين الطواف والسعي في الحج ولأنهما ركنان مستقلان هذا ركن وهذا ركن فلا يجب حسن قال رحمه الله باب النهي عن التحلل بعد السعي الا إلا المتمتع إذا لم يسق هديا وبيان متى يتوجه المتمتع إلى منا ومتى يحرم بالحج قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا من أهل بالحج ومنا من أهل بالعمرة ومنا من أهل بالحج والعمرة وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج فاما من اهل بالعمره فاحل بين فاحل حين طاف بالبيت وبالصفا والمروه واما من اهل بالحج أو بالحج والعمره فلم يحن الا فلم يحل إلى, الى يوم النحر قالوا عن جابر رضي الله عنه انه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ساق البدن معه وقد أهلوا بالحج مفردا فقال لهم أحل، فقال لهم احلوا من احرامكم بطواف بالبيت وبين الصفا والمروه وقصروا ثم اقيموا حلالا حتى إذا كان يوم الترويه فأهلوا بالحج واجعلوا التي قدمتم قدمتم بها متعه فقالوا كيف نجعلها متعه وقد سمينا الحج فقال افعلوا ما امرتكم ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محله ففعلوا متفق عليه قال رحمه الله وهو دليل على جواز الفسخ وعلى وجوب السعي وأخذ الشعر للتحلل في العمره نعم قال رحمه الله باب النهي عن التحلل بعد السعي إلا للمتمتع إذا لم يسخ هدية أما قالوا بيان متى يتوجه المتمتع أنا قطعت الباب لأجل الصلاة عقد المؤلف هذا الباب ليبين أنه لا يجوز التحلل بعد السعي إلا للمتمتع إذا لم يسق هديا فإذا كان متمتعا ومعه هدي فإنه لا يتحلل وأن من تمتع فساق الهدي معه أنه لا يتحلل حتى ينحر يوم, ماذا؟ يوم النحر. حتى ينحر هديه يوم النحر. وذكر حديث عائشة وسيأتي بعد الصلاة إن شاء الله متى يتوجه المتمتع إلى مين؟ عن عائشة قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمننا من أهل بالحج يعني مفردة ومننا من أهل بالعمرة يعني متمتع ومننا من أهل بالحج والعمرة يعني قارنا وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج مفردة. هذا في ابتداء أمره فأما من أحل بالعمرة فأحل حين طافوا بالبيت وبالصفا والمروة وأما من أحل بالحج يعني مفردا أو بالحج والعمرة فلم يحل إلى يوم تقدم عن هذا الحديث مرارا وقد أخرجه البخاري رحمه الله في أكثر من كما ذكرت سابقا في أكثر من 34 موطنا جيد وقد ساقه الإمام في سياقات مختلفة. فذكره في باب التخير في الأنساك وباب التمتع والقران والإفراد والحج وباب فسخ الحج لمن لم يكن معه هدي وباب طواف القارن. ومقصوده من إرادة الحديث هو ماذا؟ هو حين قال، فأما من أهل بالحج أو بالحج والعمرة فلم يحل حتى ماذا؟ فلم يحل إلا يوم النحر. قال باب النهي عن التحلل بعد السعي إلا لمن؟ إلا للمتمتع؟ فهذا هو الشاهد. ثم ذكر حديث جابر أنه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الساق البُدنة معه وقد أهلوا بالحج مفردا فقال لهم أحل من إحرامكم بطواف البيت وبين الصفا والمروه وقصروا ثم قيموا حلالاً. لأنهم لم يكونوا ماذا؟ لم يكونوا الساق الهدي وكانوا معتمرين، فأمرهم ماذا؟ أن يتحللوا حتى إذا كان يوم التروية ويوم الترمي سمي بذلك لأن الناس ماذا كانوا يتروون فيه؟ الماء أي يحملونه معهم من مكة إلى, إلى عرفات ليستمروا في الشرب وغيره فأهلوا بالحج واجعلوا التي قد قدمتم بالحج واجعلوا التي قدمتم بها متعة يعني تمتع فقالوا كيف نجعلها متعة قد سمينا الحج فقال يعني افعلوا ما أمرتكم وهذا كما ذكرنا دليل على جواز ماذا جواز فسخ ماذا فسخ ماذا ها الحج إلى العمرة جيد بيجعل المفرد ماذا متمتعا أو قارن جيد يجعل المفرد متمتعا وقد سميين الحج فقال فعلوا ما أمرتكم ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محلة فالشاهد هنا كذلك أن من ماذا من ساق الهدية لا يتحلل بعد السحب قال حتى يبلغ المهد محلة ففعلوا متفق عليه قال وهو دليل على جواز الحج فسخ الحج فقد تقدم معنا في باب مستقل فسخ الحج للعمرة أنه جائز وعلى وجوب السعي أين وجوب السعي لما قال في الحديث ماذا فأحلوا حين طافوا بين الصفا والمروه وفي الحديث الآخر قال احلوا من إحرامكم بطواف البيت وبين ماذا وبين الصفا والمروه واخذوا الشعر للتحلل في العمرة أين من أين خله وقصروا وبين الصفا والمرأ وماذا وقصروا طيب اذا نقول حديث عائشة وجابر دليل على مسائل اولا ما بوب عليه الإمام من أن من حج مفردا أو قارنا أو متمتعا ومعه هدي لو تصورنا كل الثلاثة معهم هدي فإنه لا يتحلل بعد السعي وإنما يتحلل يوم النحر فكل من ساق هديا فإنه لا يتحلل إلا يوم, يوم النحر بعد أن ينحر هديه وإنما يتحلل بعد السعي من لم يكن معه هدي وكان متمتعا فقط وكان متمتعا فالمتمتع الذي أحرم بالعمرة من الميقات إذا فرغ من أفعالها قصر وحلق وقد حلل ماذا له كل شيء وإن لم يكن, ماذا وإن لم يكن, إن لم يكن معه هدي نعم ولذا فمذهب أحمد هذه لطيفه ما يذكر الفقهاء كثيرا ولذا فمذهب أحمد وأبو حنيفة رحمه الله أن المعتمر المتمتع المعتمر المتمتع إذا كان معه هدي ماذا؟ لا يتحلل إذا كان معه هدي لا يتحلل من عمرتي حتى ينحر هديه يوم النحر قالوا لأن كل من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم ومعه هدي تحلل يوم النحر ومن قدم بعمره وليس معه هدي أمره النبي بالحل الكامل أي التمتع والحل الكامل وذهب مالك والشافعي وموافقيهما أن المتمتع الذي معه هدي إذا طاف وسعى وحلق حل من عمرته وحل له كل شيء في الحال حتى لو كان معه هدي فسواء عندهم كان ساق المتمتع هديا أو لم يسق الهدي فإنه يتحلل واحتجوا ماذا بالتمتع الذي لم يسق الهدي وبانه تحلل من نسقي فوجب أن يحل له كل شيء واجب أن يحل له كل شيء <تصفيق> الله aduan lah I pray محمد رسول الله. the Messenger محمد رسول. حي على الصلاه بسم الله الرحمن الرحيم إذن نقول أن مراد المؤلف رحمه الله للتأكيد أن مراد المؤلف رحمه الله أن المتمتع الذي أحرم بالعمرة من الميقات إذا ساق معه الهدي فإنه لا يتحل فإنه لا يتحلل وهذا مذهب من؟ مذهب أحمد وابي حنيف رحمه الله ومذهب الشافعي ومن معه أنه كل متمتع ولو ساق الهدي أنه يتحلل وكذلك أن كل يعني كل أحد منهي عن التحلل إلا من إلا المتمتع هو الذي ماذا المتمتع الذي لم يسق الهدي هو الذي يتحلل ويتمتع بعد أن يطوف طواف ماذا العمره وطواف وسعي العمره نعم دل حديث جابر على ماذا على تقديم السعي مع طواف القدوم فيجوز تقديم سعي الحج مع طواف القدوم للقارن والمفرد، فإنهما قدم فإن من القارن والمفرد قدموا سعي, سعي الحج مع طواف طواف القدوم، ودل على أن الإهلاة بالحج لمن كان متمتعا يوم التروية، وهو مذهب بن عمر وابن عباس وعطاء، هذه مسألة مهمة. من أراد أن يهل بالحج من متمتع متى يهل؟ مذهب الجماهير وهو مذهب بن عمر وابن عباس وعطاء. ومذهب أحمد والشافعي وبعض أصحابي ومذهب مالك أنه يهل ماذا يوم التروية. وقال آخرون الأفضل أن يحرم من أول ذي من أول يوم من ذي الحجة ونقله القاضي عن أكثر الصحابة والعلماء نقله القاضي والخلاف في الاستحباب وكل منهم ماذا جائز وإن كان الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنهم ماذا بالحج يوم التروية أهل بالحج يوم التروية ثم ذكر رحمه الله مثالة المسائل دليل على جوازي فسخ ماذا الحج للعمرة وعلى وجوب السعي وقد تقدم الأقوال الثلاثة أنه قول أنه ركن وواجب وسنة واخذ الشعري للتحلل في العمرتي نعم حديث جابر نعم فسخ العمر بالحج فسخ العمر بالحج فسخ العمر بالحج فسخ يعني بالعكس بدل فسخ الحج للعمره هل يجوز فسخ العمره إلى الحج رجل جاء متمتع هل يجوز ان يجعله مفردا لا لا يجوز ما دام تمتع بالحج فيبقى على متعته واضح الذي جاءت به الادله هو فسخ الحج الى العمره جاء مفردا فاراد ان يجعلها عمره ويتحلل منها ثم ماذا ثم يحرم بالحج فهذا ماذا فهذا جائز نعم قال رحمه الله وعن جابر رضي الله عنهما قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أحللنا أن نحرم إذا توجهنا إلى منا فأهلنا من الابطح رواه مسلم قال وعن معاوية قال قصرت من رأس النبي صلى الله عليه وسلم عند المر عند المروة بمشقص متفق عليه وفي ولفو أحمد أخذت من أطراف شعر النبي صلى الله عليه وسلم في أيام العشر بمشقص وهو محرم قال وعلي بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يحب إذا استطاع أن يصلي الظهر بمنا من يوم التروية وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بمنى رواه أحمد قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر يوم التروية والفجر يوم عرفة بمنى رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه ولأحمد في رواية قال صلى الله عليه قال قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم بمنا خمس صلوات قال وعن عبد العزيز بن ابن رفيع قال سالت انسا فقلت أخبرني بشيء بشيء عقلت اعقلته من رسول الله صلى الله عليه وسلم اين صلى الظهر يوم التروية قال بمنا قلت فاين صلى العصر يوم النحر قال بالأبطح ثم قال أف... افعل افعل كما يفعل امراؤك متفق عليه قال في حديث جابر رضي الله عنه قال لما كان يوم الترويه توجهوا, توجهوا إلى منى فاهلوا بالحج وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمره فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تشك قريش أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفه فوجد القبة قد ضربت له بنمره فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت, فرحلت له فأتى بطن الوادي فخطب الناس وقال إن دماءكم إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا مختصر من مسلم نعم قال وعن جابر قال أمرنا رسول الله عليه وسلم لما أحللنا المتكلم من هنا الصحابة من المتمتعين أن نحرم بالحج إذا توجهنا إلى منا يعني يوم التروية فأهللنا من الأبطح الأبطح كما ذكرناه هو مكة وكان متصلا بالمحصب من جهة ماذا؟ من جهة الآن ما نسمي ماذا؟ ما بين المعابده وما بين ماذا؟ والحجوم من تلك الجهة جيد هو الذي يسمى بالأبطح جيد فيه دليل على أن المستحب لمن كان بمكة حلالا من المتمتعين الذين حلوا من عمرتهم أو من كان مقيما بمكة من أهلها أو من غيرهم أن يحرموا بالحج يوم التروية حين يتوجهون إلى ميناء ومنصوص مذهب أحمد والشافعي أن السنة أن لا يتقدم أحد إلى ميناء قبل يوم التروية وقد كره ما ذلك ذلك وقال هو خلاف السنة هو خلاف السنة أن يتقدم قبل يوم التروية إلى منا ثم ذكر حديث معاوية قال قصرت من رأس النبي صلى الله عليه وسلم عند المروة بمشقص متفق عليه المشقص هو نسل السهم إذا كان طويلا ليس بعريض كان طويلا حادا ليس بعريض فإنه معاوية رضي الله عنه قصر للنبي وسلم عند المروة بمشقص هل هذا في الحج؟ لا يتصور أنه الحج لماذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا فلم ماذا فلم يتحلل صلى الله عليه وسلم ثم تذكرون القصة المشهورة أن النبي صلى الله عليه وسلم حلق أين في الحج حلق في ميناء ووزع ماذا؟ شعره على أصحابه ولم يحلق صلى الله عليه وسلم على المروه في الحج قطعا وإنما هذا في أي شيء في عمرة ماذا؟ في عمرة الجعرانة وليس في عمرة القضاء لأن اسلام معاوية إنما كان في السنة الثامنة فهو بعد إسلام معاوية رضي الله عنه في عمرة الجعرانة وعمرة القضاء كانت في السنة السابعة واضح؟ نعم إذن فهذا الحديث محمول على أنه قصر للنبي صلى الله عليه وسلم في عمرة الجعرانة لأنه صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كان قارنا وثبت أنه بحلق بمنا فلا يصح حمل حديث معاوية على حجة الوداع ولا يصح حمله على عمرة القضاء سنة سبع لأن معاوية لم يكن مسلما إنما أسلم يوم الفتح سنة ثمان انظروا الرواية الأخرى أخذت من أطراف شعر رسول الله عليه وسلم في أيام العشر بمشقص وهو محرم يعني ان كانها، في الحج قال ابن حجر في رواية العشر نظر وقال إنها شاذة قال ابن القيم فنحن نحلف بالله أنها أنه أنه أن هذا ما كان في العشر لان لأن النبي كان قال صلى الله عليه وسلم طيب لماذا أورد المؤلف رواية أحمد كأن المؤلف قصد بإراده لرواية أحمد يبين علتها وأنها معلولة فأورد الرواية الصحيحة في الصحيحين المتفق عليها ثم أورد الرواية الشاذة رواية ماذا مسند نعم وسيأتي الحلق والتقصير في باب منفرد إن شاء الله طبعا في لفظ عند أحمد والناس ينكرون ذلك جيد لكن الحديث كذلك في رواية أحمد هذه ضعيفة لانقطاعها فإن عطاء لم يسمع من معاوي فهي عن عطاء عن معاوي وعطاء لم يسمع من معاوي وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يحب إلى استطاع أن يصلي الظهر بمنى يوم من يوم التروية وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بمنا رواه أحمد وقال الهيثم رجاله ثقات وهو اسناد حسن وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر يوم التروية والفجر يوم عرف بمين رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه ولي أحمد في رواية قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم بمينا خمس صلوات والحديث أخرجه الترمذي وقال حديث مقسم عن ابن عباس ومقسم عن ابن عباس وقال علي بن مديني قال يحيى قال شعبه لم يسمع الحكم من مقسم إلا خمسة حديث وعدها وليس هذا الحديث مرس هذا الحديث مما عده شعبة والحديث اخرجه الدارمي وابن خزيمه وابو يعله والطبراني والحاكم وصححه والحديث له شواهد صحيحه فقد روى ابن ابي شيبه وابن خزيمه والحاكم والبيهقي عن ابن الزبير قال من سنه الامام في الحج أن يصلي الظهر والمغرب والعشاء والفجر بمناء واسناده صحيح اذا دل حديث ابن عمر وابن عباس وانس وكذلك حديث جابر على مسائل اولها أن السنة أن يصلي الحاج الظهر يوم التروية بميناء أنه يسن ذلك ويتأكد وهو قول الجماهير لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو قول ابن عباس وابن عمر وابن الزبير رضي الله عنهم قال ابن المنذر إن من السنة أن يصلي الإمام الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر بميناء قال به علماء ولا قال ولا أحفظ من أحد أن أحد من أهل العلم أنه أوجب على من تخلف عمنا ليلة التاسع شيئا ويدل له حديث جابر فيخرج الحاج من مكة محرما يوم التروية ويصلي الظهر بما بمينا وقد روي أن عن عائشة أنها تخلفت إلى الليل وقد كذلك روي عن ابن الزبير رضي الله عنه في سنة من السنوات ودل حديث ابن عباس وجابر أن السنة أن يقيم بمنى بعد أن يصلي الظهر فيصلي بها الصلوات الخمس الظهر والعصر والمغرب والإشاء والفجر ويبيت بها لأن النبي صلى الله عليه وسلم بات بها صلى الله عليه وسلم إن كان مسافرا فإنه يصلي في منى الصلوات في وقتها قصرا من غير جمع هل المكي؟ يقصر أو لا اختلف العلماء في ذلك فقيل يقصر لأن القصر من أجل النسك وقيل يتم لأنه ليس بمسافر والاقرب أن القصر والنسك في الحج من أجل ماذا؟ من أجل النسك فإذا أحرم بالحج جاز له القصر وجاز له الجمع بين الظهر والعصر في عرفة والمغرب والعشاء في يوم في ليلة المزديفة المسألة الأخيرة إذا كان يوم الثامن يوم جمعه لو وافق يوم الثامن يوم الجمعة فمن أقام بمكة حتى تزول الشمس وجب أن يصلي الجمعة ولم يخرج منها حتى يصليها لأن الجمع ماذا الجمعة فرض والخروج إلى مина ليس بفرض إلا إن كان مسافرا فإنه يجوز أن يخرج تبقى مساء نختم بها كذلك ما حكم المبيت بميناء ليلة التاسع ليلة عرفة ما حكم أن يبيت بميناء السنة أن يبيت الحجاج بميناء ليلة التاسع هذه سنة مؤكدة قال النووي وهذا المبيت سنة ليس بركن ولا واجب فلو تركه فلا شيء عليه لكن فاتته الفضيلة وهذا الذي ذكرناه من كونه سنة لا اختلاف فيه قال الشوكان فلو تركه فلا دم عليه بالإجماع نسأل الله يجعل اجتماعنا اجتماعا, اجتماعا مرحوما ونجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما ولا يجعل من بيننا ولا معنا ولا فينا شقي ولا محروم اللهم من السركه العفو والعافيه والمعافاة الدائمه في الدين والدنيا والاخره اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وقدوتنا واسوتنا سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن والا.